على مسألة زيارة القبور وما فيها وكيف الشيطان يضل ابن آدم في مسألة القبور وكيف أنه يضلهم احنا قلنا أن آية الكرسي تمنعه منهم صحيح ومنها أن يستعز بالله من الشيطان الرجيم الذي يحفظه منهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ديد ديد ومنه أن يستعيز بال بال بالعوذ الشرعية فإن الشياطين كانت سأل في من يحب من أجل أن يفتنه فإن الشياطين قد تعرض له كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم كما جاءت الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشعلة من نار تريد أن تحرقه فأتاه جبريل بالعوذة المعروفة لتضمنها حديث حديث الماربع عن أبيل تياح أنه قال سأل رجل الله أكبر نعم لازم شرطا في الولاية عدم الجناية أبدا أنه سأل رجل عبد الرحمن ابن ابن جيا ابن حبيش وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادت الشياطين قال تحدرت عليه من الشعاب والأودية وفيهم الشيطان معه شعلة من النار يريد أن يحرق بها رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل فقال محمد قل ما أقول قل أعوذ بكلمات الله التمات التي لا يجاوزهن بر, بر, ولا بر ولا فاجر من شر ما خلق ودار وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما ينزل فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن قال فطفئت النار وهزمهم الله جل, جل في وثابت وثبت أيضا في الصحيحين عن أبي هرايط رضي الله عنه وارضاه أنه قال نحن ما زلنا في هذا الباب هو الزيارة الشركية التوسل في غير ما شرع الله جنة في علاه قال الله صلى الله عليه وسلم أنه من الجن جاء يفتكوا <تصفيق> بيئة البارحة وصل لي وهب لي ملك ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاصئاً وأنا عشت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فاتى الشيطان فاخذه فصرعه فخنقه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وردت برد لسانه على يديه ولولا دعوه سليمان لا اصبح لا أصبح موثقا حتى يراه الناس خرج سي ولولا دعوه سليمان لا أصبح موثقا حتى يراه الناس يقول حتى وردت برده لسانه على يديه ولولا دعوه سليمان لا اصبح موثقا حتى يراه الناس وفي صحيحة أبي الدرداء رضي الله عنه رضا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله ثلاثا ووص يده حتى كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من صلاتي قلنا يا رسول الله سمعناك تقول شيئا في الصلاة لما اسمعك تقول قبل ذلك ورأيناك بسط يدك قال إن عدو الله إبليس جاء فالنبي صلى الله عليه وسلم قام على الشائطين شاطير الإنس والجن ما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال من أعظمها الصلاة والجهاد وغير ذلك والاذكار فالإنسان يردهم بذلك أما من ابتدع دينا لم يشرعوه فترك ما أمروا به يعني أمر الأنبياء به من عبادة الله وحده ولا شريك له، به فيما شرعه الأمة، وابتدع الغلو في الأنبياء والصالحين والشرك بهم، فهذا من تلاعب الشياطين به. إنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه هو على الذين اتولونه والذين هم به مشركون. منها أن الرائي بذلك ربه تبارك وتعالى لبين له الحال ومنها أن يقول لذلك شخص أنت فلان يقسم عليه بالأقصام المغلبة من أجل أن يكشف أمره يعني هو جني أم, أم لا كل ذلك يأتي به المصنف من أجل بيان أن الجن يمكن أن يتمثل فيعمي على, على هذا وذلك وقال جرت هذه القصة لغير واحد من الناس اعوذ بالله عصمه الله وعلم انه الشيطان كشيخ عبد القادر الجيلاني في حكاه المشهوره عندما قال كنت مره في العباده فرىت عرشا عظيما نور فقال يا عبد القادر انا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك قال فقال فقلت له انت الله الذي لا اله الا هو يا عدو الله قال فتمزق ذلك النور صر ظلمه وقال يا عبد القادر نجوت من مني بفقهك في دينك وعلمك الله اكبر أبنا زلاتك في أحوالك، لقد فتنت بهذه القصة سبعين رجلا فقيل له كيف علمت أن شرائع؟ قال يقول لي حلت لك ما حرمت على غيرك، فقد علمت علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل، وأنا قد قال أنا وقال أن ربك ولم يقدر أن يقول أن الله الذي لا إله إلا هو أنا، وإن هؤلاء من يعتقد وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله في الياخذة منهم طبعا يعني ما وكثير منهم يظن أنه نبي او أنه الخاضر وده موجود عندنا المتصوف عندنا يعني لهم أحوال قاتلة ان تطر رجل يترك الناس ويذهب بعيدا ثم يرجع يقول أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه شوف هذا كلام يقوله تصريحا ليس تلميحا وأخذ ابن تكلم في هذه المسألة كثيرا فيها قال وكذلك الذين يدعون الكواكب وغيرها من الأوثان تتنزل على أحدهم روح يقول له روحانية روحانية الكواكب ويظن بعضهم أنه من الملائكة ويظن بعضهم انهم الملائكه انما هم الجن ايضا يغونهم شياطين من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والاساءه فطائره يغررونه ببعض الامور الغائبه لكشفها وطائره ثانيه لدنا من يريد اذاه بقتل وتمريض وغير ذلك سبحان الله او من استعان بالجن قد اشرك بالله شركا عظيما وطائره ثانيه لهم له من يريده من الإنس وطاره يسرقون له ما يسرقونه من أمر الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك فاعتقد من كرامات الأولياء وإنما هو يكون مسروقا سبحان ربي العظيم وطارث أنهم يذهبون إلى مكة عشي يتعرفها ويعودون به فأعتقد هذا كراما مع لم يحج حج المسلمين ولا أحرم ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا من ومنهم من يذهب إلى مكة ويطوب الب ولا يحرم إذا حاذ المقاط ومعلوم أن من أراد نسكا من لم يكن له أن يجاوز المقاط محرم محرما كل هذا من تلعب الشياطين به السحر والسحر والكائن وقد بسط الكلام أو بص كان في غير هذا الموضوع. وعند المشركين عباد الأوثان أو ومن ضامن صراط مطدعات هذه الأمة في ذلك من الحكايات ما تول وصفه فإنهم ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نبيا كان أو غير نبي إلا وقد بلغوا من ذلك ما كان من أسباب ضلال عوض بالله هناك أيضا من قال بالاستعانة بالجن المسلم وغال كما الذين يدعونهم في مغيبهم ويستغلطون بهم ويقعون من يكون في صورتهم أو ظنوا أنه في صورتهم يقول أنا فلان وأبيهم وغضب بعض حوائجهم فإنهم أظنون أن الميت المستغاث به هو الذي يكلمهم وقضى مطلوبهم وانما هو الجن والشابت منهم يقول هو ملك من الملائكه والملائكه لا تعين المشركين انما هم شياطين اضلوهم في موضوع الشرك من واقع الحكايات تعرف من هناك وقت له يطول وصفه واهل الجاهليه نوع نوع نوع يكذب بذلك كله ونوع يعتقد ذلك كرامات للاولياء وهذا سنبينه ان شاء الله في الدرس القادم حتى يعني يكشف الله لنا على هؤلاء اهل الكشف واهل التصوف لأن هؤلاء هم الذين أضلوا وأضلوا في هذا الباب وما زلنا في خط آخر نتكلم فيه على التوسل المشروع حتى نأتي للتوسل الممنوع لأنه مقصود من الرسالة والكلام على أدلاتهم التي يتمكنون بها ويقولون بأن هذا للتوسل يعني فالله المستعان ده الله لو في سيئلة فاضلوا